ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيد بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ويقوم يصلي إن أراد ذلك